وقوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم قشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله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 حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والأرض ولكن ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئلرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل